أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَخْلُكُمْ مِنْ مَا إِمْ مَهِينَ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينَ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 انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترني بشغر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين Hari ini tidak dapat mereka berbicara, dan tidak ada yang mengucapkan kepada mereka, sehingga mereka meminta maaf. Dan hari ini adalah hari bagi orang-orang yang